وهل يوجد فرق بين الابتهال والدعاء مفهوم الابتهال في نظر الشرع لا يختلف عن مفهومه في اللغة العربية فالبهل والابتهال في اللغة الاسترسال والاجتهاد. قال لبيد في كهول سادة من قومه نظر الدهر إليهم فابتهل أي جتهد الدهر في إهلاكهم والابتهال في الدعاء معناه الاسترسال والاجتهاد فيه ومنه قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أين اجتهد في الدعاء باللعن على الكاذبين ومن هنا يعلم أن الدعاء طلب من العبد لله وأن الابتهال اجتهاد في هذا الطلب أي أن الابتهال أخص من مطلق الدعاء والابتهالات المعروفة الآن هي مزيد من دعاء وثناء ومديح وذكر لله تعالى ونغمة التضرع في ذلك كله واضحة والله أعلم